أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إِنِ الكافرون إِلَّا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور